كلام عليكم ونحمد الله وبركاته والله رحمن الرحيم إن الحمد لله نحن دمون نستعينه ولا التهجيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئة أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعده كنا في المرة الماضية كلمنا عن الجزئية الأولية من جزئيات الإيمان بالله عزوجل وهي الإيمان بوجوده هذا عزوجل. وذكرنا فيها الأربعة أدلة المثبتة لوجود الله عزوجل لنصفارية العلماء. ذكرنا أول دليل دليل العقل، فكيف أنه يثبت وجود الله عزوجل؟ ثم دليل الحس، ثم دليل الصورة، ثم دليل الشمع كمثبتات لوجود الله عزوجل. قولن في بعض بعض الأفر بعض المجموعات يعني جه الطقط في زالت ظلال من جحود هذه وجود الله وذكرنا مزجهم في المرة الماضية. قلنا فضلا زوجل إنه الدليل يدل على وجود الله عزوجل. كل هذه الأدلة ثبت لوجود الله وأنا أقول أن أي أخت عندها لتبث هذه القضية ينبغي أن تعرضها تعرضها على من يعلم فتسأل يعني يكون الإنسان عنده أي إشكالية في هذه القضية العقضية الخطيرة مفهود أن يسأل عنها ولا يتلك نفسه وأنا كنت أنا عشقتين لأفضل أن الأسئلة كده على شافة بيسموئي على العام أو على أن كل الناس تقرأ لأنه يعني إذا كانت الشبهة عندك فلا داعي أن تنشرها بين من لا تشتبه عليه يعني من باب التعاون على الخير ونشر الحق النهاردة بتتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى وإن كنا يعني طبعا غزبا عنينا ضع وقت كتير جدا والله للأسف الشديد ما كنش عارفة يعني أدخل فضع منه وقت كتير في الدخول فمعلش النهاردة هيبقى برضو قصير شوية لحد ما يستتب بالأمر إن شاء الله وننزل يعني إن شاء الله نودي الكمبيوتر لحد متخصص يظبط لنا بإذن الله تعالى النهاردة نتكلم عن الجزئية الثانية اللي هي الإيمان بربوبيته جل وعلا والحقيقة إنه يعني إحنا من التصويب إن إحنا نقول أننا نعتقد بتوحيد الروبية وليس الروبية فقط يعني إنه أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل هو الرب هذا جزء لكن لو ده نضيف الجزء الآخر هو توحيد الروية هو وحده الرب سبحانه وتعالى وكل ما سوى ما يقول الشيخ الإيمان بربوبيته جل وعلا هو الآتقاد الجاذب لأن الله عز وجل هو الرب وحده وذلك نقول أن احنا نضيف في العنوان الإيمان بتوحيد ربوبيته بروهدانية ربوبية أو بروهدية وحدة المواد بهذه اللفظة الاعتقاد بأن المتصف بصفة الربوبية وهو الرب هو الله وحد فهو الخالق المالك الأمر وهذا معنى ربوبية الربوبية تشمل الخالق والملك والأمر ومعنى الرب هنا السيد المالك المتصرف الذي رب جميع الخلائق بنعمه قال تعالى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا اعلامة أو مضمون الروبية أو مفهوم الروبية اعتقاد العبد أن الذي يملك أمره ويدبر أمره واوجده وخلقه هو الله عز وجل هذا معناها ان انت مؤمن بانه هو الرب ولما تعتقد ان الفاعل لكل هذه الاشياء هو الله وحده انت كده موحد كمان الاله في والمطلوب مثل من المسلم ان يؤمن بربوبية الاله وانه وحده والرب ولذلك يقول فما دار الربوبية على ثلاثة امور الحاجات اللي يفهم منها معنى ربوبية تلت حاجات كل واحدة من الحاجات دي تحت منها شرحها يعني هي عبارة عن معنى عمده أو معنى كبير تحت منه كثير من المعاني الداخلة ضمنا فيه أول أمر هو الخلق وثاني أمر هو الملك وثالث أمر هو الأمر أول أمر الخلق يقول الله هو الرب ومعنى أنه هو الرب أنه هو الخالق والله هو الرب ومعنى أنه هو الرب أنه هو المالك ومعنى أن الله هو الرب أن, أن كل شيء بأمره عز وجل يبقى دي تلات المعاني اللي, اللي تبين وتجلي معنى فبوغي نفع كل واحدة منهم برضو يعني إيه يعني إيه الخالق يعني أن المسلم يعتقد أن الذي خلقه هو الله عز وجل مش بس خلقه خلقه وخلق كل الكون من حول والرب هو الذي يخلق يعني إذا من مقتضى ن رب إن هو أوجدنا خلقنا وهذا أول فعله لنا أنه أوجدنا سبحانه وتعالى وأنا دائما أقول إنه الروبوبية هي يعني فعل الله للعبد أوجدني خلقني رزقني هديني دبر لي أمري كلها أفعال الله لنا وأمل إلهية اللي إحنا نتكلم عنها بعد كده هي ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل أسجله، أعبده، تصليله، تبهيله وما شبه فنحن نشوف الربوبيه يعني, يعني ما فعله الله عز وجل لنا أول حاجة خلقنا وحده ولا حد؟ لا خلقنا وحده نحنا نقول أن الخلق من مقتضيات الايمان بربوبية الله وحده أن تعتقد أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى الله وجل خالق كل شيء وما سوى الله مخلوق أي حاجة غير الله وجل كان الله ليس مع أحد سبحانه وتعالى ثم أوجد ما شاء وخلق ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. على هذا كثيرة جدا من القران والسنه منها مثلا بعض بما الله خالق, كل ش... الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وهو على كل شيء وكيل يقرر الله عز وجل في هذه الآية الحقيقة الثابتة أن الله عز وجل خالق كل شيء من الأدلة الأخرى أن الله عزوجل يقول وخلق كل شيء تقدره تقديرا أي أن سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقدر كل خلق بحكمة وبدراءة وبعلم يقول الشيخ وكل خلق ضيف إلى غيره فهو خلق إسبي بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير لا الإنشاء من العدم يعني لو أنا قلت مثلا مين اللي خلق الكرسي ده أو مين اللي خلق الترابيزة دي المقصود ليس الإيجاد من العدم إنه المقصود الإيجاد من ما هو موجوده مسبقا من الأشياء فيبقى أعاد توليف الأشياء مع بعضها بحين استنكون الكرسي لكن هو ما جابوش من لا شيء هو جاب الشجر وقطعه وعمله خشب وجاب الحديد وصبه وعمله مسامير واستخدم ده في ده فطلع كرسي لكن هو ما عملش حاجة من العدم. ولذلك الخلق في حق غير الله عز وجل هو خير نسبي يعني إيه جزئي زي ما بنقول إيجاد جزئي أخذ بالأسباب في الوصول إلى الانتاج ده داع علشان ما يحصل الصمتباس عند حد لو يقرأ مثلا مثلا فتبارك الله أحسن والخالقين فسمى أن هناك خالقين هم من الخالقين دول, دول خالقين خلق نسبي يعني يعيدون صيغة الأشياء حتى تخرج في صورة أشياء جديدة اذن الواحد كي جيب الخشب والحديد ويطلع, من ويطلع منه كرسي يجيب البلاستيك ومش ويطلع منه حلة يبقى هو خلقها أو أوجدها، لكنه ليس خالقا مطلقا انما هو خالق نسبي يعني اعاده تصنيع اعاده تشكيل انما الله الذي له الصلاحية هذه ان يخلق خلقا مطلقا والله عز وجل كل شيء من العدم سبحانه وتعالى لما اراد ان يوجد اوجد إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن سيكون فخلق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا إحنا قلنا أول حاجة الخلق هو أول وجه من أوجه تحرير ربية الله جل فاعنها أنه خلق كل شيء سبحانه وتعالى ولا يجد أحد. يخالق سبيل حقيقة غير الله عزوجل. إنما قد يخلق الإنسان أو مثلا الأمطار تخلق مش أعرفها مثلا مجاري على الأرض والأنهار تحدث قنوات في المشا... أي حاجة من هذه الأشياء التي توجد الإيجاد من غير الله عزوجل إيجاد نسبي يعني استخدام للموجودات في إحداث موجودات جديدة. إنما الإيجاد من الله عزوجل إيجاد منطلق. أنه يأتي بالشيء من العدم على غير مثال إنسان, إنسان. سبحانه وتعالى. ولذلك قد الله معجز ثاني وجه من أوجه تحقيق الروبية اللي هو يدل على الربوبية هو الملك ونعني هنا بالملك أن المالك لكل مخلوق هو الله عز وجل يبقى احنا بنقول كل ما سوى الله مخلوق والذي خلقه هو الله عز وجل. وخلقه وهو يملكه أي خلق سبحان الله هو الذي خلقه يبقى يمنوك فالملك كله لله عز وجل فالله عز وجل هو المالك وما سواه كله مملوك كما قلنا أن الله الخالق وما سواه كله مخلوق وبرضو إثبات أن الله عز وجل هو المالك ثابت من القرآن وثابت من السنة على سبيل المثال في الكتاب معنا يقول الله عز وجل ألم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يقول الله عز وجل سوى ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ويقول في موطن آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كل جاء تثبت أن الله عز وجل هو الملك وأنه هو مالك الملك والذي له تسمهه وله ملك الأرض وله ملك كل شيء الله زوجل ولم يكن له شريك في الملك يعني متفرد بالملك باثبتنا الملك وأثبتنا إفراده في الملك علشان كذا إحنا بنقول توحيد الله بالملك لا ملك على الوجه الحقيقي إلا الله زوجل ويقول الله جل أيضا ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من ققمير اللي انتوا تداوم من دون الله جيل دول الواحد منهم ما يملكش قشره قشره رفيعه كده حوالين النوه او خيط رفيعه في النوه شيء يملك يملكش امر نفسه حتى والله لانه يملك غيره يعني ولذلك الملك الكامل الحقيقي التام انما هو لله عز وجل طيب انا بقى لما اقول الشنطه دي بتاعتي والعربيه دي بتاعتي واللابتوب ده بتاعي والحاجه دي انما هو ملكه نسبي ملكه نسبي يعني جزئي عارض يزول فانت بتهمك بالكلية؟ لا انت كل حكاية هو وصل اليك الان ثم ينتقل من يديك الى غيرك بعد الان كان ملكا لاحد قبل ان ياتيك ويقول لغيرك بعد ان تزول الملك بالنسبة لغير الله عز ملك غير دائم وهي حقيقي يقول الشيخ وكل ملك أضيف إلى سوى الله عز وجل فهو ملك نسبي مؤقت وجزئي بس مش معنى ذلك أنه لو نسبنا الملك إلى غير الله عز وجل بدا أو إلحاد لا بدون نحن نقصد الملك الجزئي أو النسبي فهذا جائز يعني يعني يقول الإنسان مثلا أنه العربية دي ملك فلان والثاني يقول له حرام حبش يملك حاجه الملك كله للاذ وجل ايوه ماشي مفهوم بس نقصد من حيث تقرير الأشياء وتقرير الحقوق وما شابه إلا فهي تزول عنه أو يزول عنها ماشي مشكل يعني مو شيء ما هي تداش ديشوتي بقول لي ما فيش مشكله من هذه اللي لكن انا نصب ملك ناقصا للمخلوقين الملك ناقص على اعتبار أنه مشء مؤقت وناس سنته يملك غير شيء الله ما فيش شيء ما هذا الشيء الذي بيعمل ليس ملكه مؤبدا، إنما ملكه فترة مؤقتة، وانتقل فترة حياته. نسبية لأنه ملش طلقة، وفي الحقيقة مش ملكها بالمعنى ال ال للملك يعني إنه لا حق التصرف المتوقع هو مقيد بالشرع، وهو مقايب بالدين، وهو مقيد بما خوله الله عز وجل من النعم، لأن هذا من أعطاء الله عز وجل ليه؟ ولذلك يكون الله عزوجل في القرآن مثل نوعية من من الآيات المثبتة لسبوت الملك النزب الجزئي غير لازوجل أنا لسه سمعت بعض الناس يعني بعض الأخوة طلبت الأم يقول لا ما تقولش ان فلان ملك وما تقولش ان فلان مثلا يعني بعض الصفات اللي هي اللي إحنا بنسميها صوت مشتركة يعني العبد إذا نسبت إليه أنا على تبين النقص وإذا نصبت إلى الله زوجل كانت على سبيل الكمال زي الحياة زي العلم زي زي الملك فما تقدرش تلفيها عن العبد وهي ثابتة القرآن والسنة إنما تثبتها للعبد من نقصها الذي يتناسب مع نقصه وتثبتها لله زوجل بكماله الذي يكمل إثناء ما كمل فمن صفة الملك في القرآن أثبت الله زوجل الملك لغيره فمثلا يقول الله زوجل في على لسان العبد الصالح في قصة صورة غافر يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض أثبت لهم الملك يعني أنتم لكم الآن الملك بس زي ما هو قالها في الآية اليوم يعني مش مطلقا يعني لما عرضا بكرة اليومين دول الشهر ده السنة دي القارن ذا قرنين دول بس حياتي يوم ويزول ملككم بحكم وتلك الأيام مداولها لأنه لا يبقى لملك مطلق إلا لازم كذلك لما سمى الله عز وجل العبيد والإناء ملكة ملك يمين يعني لأنه الإنسان بيموتها فأثبت له ملك في هذا في البشر كمان اللي زيه لانه اشترى بفلوسه ولما كان فيه رق وعقبت له ما شابه والله عز وجل يقول أعطى ملكة أيمنكم يعني تملكتم بقوتكم وبمالكم واشتريتم فذا أسمى ملك يمين يبقى أجبل لهم هذا الملك بس زي وإن في الأول إنه هذا الملك عندما ينسب إلى غير الله زوجل يبقى ملك ناقص ملك جزئي ملك قاصر مؤقت يعني يتناسب زي ما نقول مع عجيز المخلوق الذي نسب إليه لكن لما ننسب الملك إلى يبقى ملك كامل يبقى ملك تام يبقى ملك شامل يتناسب بكمال الله زوجل الذي نسب إليه يبشينا يبشينا يبشينا. هي بحقيقة هي بحقيقة تبتع تحت رضوني ما هنستري ها يريتني ما نزلتها انا نزلت الوضع فلما نزلت ظهرت لي كلمة غلط انا احاولش اقص على الكلام عشان ما اركز كلمة امرها بين الكاف والنون دي غلط، مش هلت ما امره بين الكاف والنون الله عز وجل قال انما امره اذا اراد شيئ ان يقول له كن فيكون فاذا قال كن كان يبقى مش مش لا هو اذا قال كن يبقى بعد النوم مش مش مش في النص ولا حد ده كلام غلط يعني كلام ما تكتبوش حاجه يا قالت ما تكتبوش حاجة عشان ايه اركز انا في القوافي في انا ما عدتش اركز في التصحيح وركزوا أنتم معايا في السماعة بقى فأنا إذا من بعرفش شو الحقيقة غلطه ويسكت هي دي المشكلة فبتشتتني ب بتوه يبقى احنا قلنا الملك ثابت لغير العز وجل لكن ثابت على سبيل النقص وليس على سبيل الكمال وعلى على سرير الجزئية والنسبية مثلا قال الله تعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها وإلينا يرجعون يعني إذا يعني هم ملكوها شيئا ما ثم يريثها الله من بعد الجميع وهذا موجود إن شاء الله يبقى قبلنا في في الكلام عن الدار الأخيرة إن الله جل بعد ما يقود الخلق كلها كل الخلق تموت في أي شيء خلق يقول سبحانه وتعالى لمن الملوك اليوم تعميم باء يذلو حاجة يأخده سبحانه الله ولا يتكلم أحد الكل يسكت والكل يصوت والكل يوزع منه ملكه والكل يكون والهتم بقى ما ميت سبحان ربي العظيم والله ليت الناس يعلمون هذا وليت الناس يتدبرون هذا لانه ما اكثر ما يضيع الناس التنازع على الملك لان كان الملك يعني كان ملك اماره سلطه جاه مال ذهب عقارات اطيان اراضي منازعات منازعات منازعات مع انه والله يتركه كله ويسال عنه كله اللهم الشاهد يبقى إذا ذكر الملك منسوبا إلى مخلوق فإنه يثبت معه أنه ملك ناقص وملك نسبي وملك جزئي أما إذا نسب الملك لله عز وجل هو مقتبى ربوبية الله عز وجل أن له الملك فهو ملك كامل وملك تام وملك شامل وفي نفس الوقت مطلق لله عز وجل وهذا لا, لا يكون إلا لله وحده الملك التام الشامل الكامل لا يكون إلا لله وحده ذلك عندما نؤمن بأن الله هو الملك وحده سبحانه وتعالى وحده لا له لا شريكة له في ملكه سبحانه وتعالى ودها مقتضى توحيد رعوبي يبقى توحيد رعوبي أنك تؤمن به ربا وحده سبحانه الرب ومعنى أنه وحده الرب أي أنه وحده الخالق وحده المالك، وحده الأمر. اللي هي الجزئية الثالثة من جزئيات معنى ربوي. له الملك، له الخلق له الأمر سبحانه وتعالى. الجزئية الثالثة اللي كان عم يقول الأمر، وده الجزئية الثالثة من جزئيات ربويه الله عزوجل. يقول فلله الأمر كله. وما سواه مأمور الذي له حق الأمر الالزام القطع في الأمر هو الله عز وجل كل غير يجري فيه قدر الله عز وجل وهو مؤتمر بامر الله عز وجل والله عز وجل يقول هذا في القرآن سبحانه وتعالى يقول قل إن الأمر كله لله الله كل الأمر بيد الله عز وجل بيده وحده سبحانه وتعالى الأمر قم بيد الله بيده ما يقدره ما يحدث ما يمنع ما يعطي ما يرفع ما يضع ولهذا بأمر الله بيده وحده وحده وحده تقول الله عز وجل في موطن آخر من القرآن أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين رب رب الخلق والأمر من مقتضيات الروبوبي من دلالات الروبوبي ما تبارك الله إله العالمين لا وال كلمة الخلق والأمر هذا من مقتضيات الروبوبي فكان الأضبط النص القرآني النص القرآني الكل كلام الله زوج الكل كذا ألا له الخلق والأمر يبقى تبارك الله رب العالمين ولا مقتضى الروبوبي تضربه أن له الخلق أن له الأمر سبحانه وتعالى فهو الخالق وحده هو المالك وحده هو الرب وحده الآمر المتصرف في عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى وقال تعالى وقبل الأمر وإلى الله ترجع الأمور كل الأمور آه فرح آه أنا مريضة شوية أنت تدعو لي باو لماذا انا عرف ان انا مش ادري اتكلم شوية النهاردة بس ان شاء الله يعني ايه انا ما سدأت انه فتح فقلت نقول اقول حاجة برضو عشان ما يبقاش ضيان على نفسنا الأجر يبقى الله عز يقول وإلى الله ترجع الأمور يعني ايه وإلى الله ترجع الأمور يعني كل أمر ما رجعه إلى الله يا وجل الذي يتولى يعني الأمر بالأمور وتحديد الأمور وإجراء الأمور وإنضاء الأمور هو الله زوج. يقدر وقدير وينبثق قوته ويرزق العباده يوسع على أقوام يضيق على أقوام ويقدر على أقوام ويرفع أقوام ويضع أقوام وينصو أقوام يهزم أقوام كل هذه الأمور يدي الله عز وجل كل الأمر يدي الله زوج. وقال الله زوج. بعد قوله وإلى الله ترجع الأمور ينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما الله قول الله لل بن نبي صلى الله عليه وسلم قال لو ليس لك من الأمر شيء اللي يتوب عليه يعني الأمر لله أقواما ويرحم أقواما يرزق يعطي يمنى يرفع كل كل صفات يعني تدبير الله لأمر عبادي سبحانه وتعالى هذا مقتضر رغوبي يعني اللي احنا بنقول عليه أنا قلت إجمالا في الأول يعني ما يفعله الله لنا يرزقنا هذه رغوبي يعطينا هذه رغوبي لأن بعض الأخبات بيحصل عندها الكباس في معاني رغوبي ومعاني الإلهي معاني رغوبي زي ما والتذكر عطاء الله لنا يخلقنا ويرزقنا ويطعمنا ويدبر لنا ويؤوينا ويتنصحنا في العافيه يعطينا الاولاد يعطينا المال ويمكننا ويرفعنا ويعلمنا ويفهمنا ويطيبنا ويوسع في اعطانا ويرزقنا بكل دعاهات الربوبيه من الله عز وجل وحده وحده اذا اذا هذا اثبات ربوبيه لله وحده سبحانه وتعالى فالله جل قال للنبي ليس لك من الامر شيء وهذا بالنسبه للنبي وزتش يقول كيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيد البشر قال الله له الأمر ده مش بتاكل الأمر, الأمر كله لله عز وجل فأنت ليس لك شيء وليس فاحن كما يقول المتابع والضالين من شتى طرائقه الملل إنه مثلا ليس له مقدار في في الأمر أو علي له مقدار في الأمر أو وكل وكله دواء وبدأتوا من يغلي في أو الأخطاب البداو يستعيد الزين أبو تعرفوه الحاجات اللي بيدو لها لا لا لهذا كلام باطل لأن الأمر كله ليه الأمور كلها بيدي العزور يقول لله الأمر من قبل ومن بعد سابقا الأمر لله ولاحقا الأمر لله والآن الأمر لله وفي كل وقت وفي كل حين الأمر لله فهو الآمر وحده في خلقه طيب إذا أضيف الأمه إلى غير الله زوجل يبقى الثلاثة اللي إحنا حتى لأنه سواء الملك سواء الخلق سواء عن الأمر قد يضاف إلى غير الله زوجل ولما يضاف إلى غير الله زوجل يبقى المراد منه على سبيل النقف وعلى سبيل التحديد على سبيل ما يتناسب بالمضاف إليه من عجز وافتقار وقلة فتبقى محصورة ومحدودة. إنما لما يضاف إلى الله عز وجل تبقى مطلقة ويراد بها الكمال والشمول والتمام في حق الله عز وجل تبقى يضاف الأمر إلى غير الله عز وجل ويبقى المراد منه أنه يعني له تصرف نسبي له تصرف محدود يكون عليه مسألة متبعة لكن ليس معنى ذلك أنه مطلق الأمر ولا مطلق الفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بقدر الله فيه منها مثلا ما ذكر في القرآن الله عز وجل يقول فاتبعوا أمر في العون وأمر في العون وأمر في العون برشيد له أمره وباتبعه وهذه يقول لك أنا عبد المأمور طبا فعل المأمور بيبقاله أمر فعل بس سبحان ربي العظيم هو أمر نسبي وضيق ومحدود وعمر ما يبقاله طراقة الأمر ولذلك من العيب والمشين أن تطيع أمر المحدود ولا تطيع أمر الرب سبحانه وتعالى الذي له الأمر المطلق. لكن أبي علمنا لطاعة المقصود نصوت الخالق يعني في مسألة الأمر ونفائذ الأمر من الله عز وجل في خلقه ينبغي للعبد أن يتعلم كيف يدعين لله عز وجل يقول سمعنا يبقى الأمر للإنسان إنما هو أو للمخلوق إنما هو نسبي قد يتحقق وقد لا يتحقق ويقول إذا أضيف الأمر إلى غير الله عز وجل فهو أمر نسبي داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء منعه وأمره سبحانه وتعالى يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي حتى هنخرج منها ليه يعني مسألة لطيفة في الجنب وهي الكلام عن أن الله أمران أمر كوني وأمر شرعي فأما الأمر الكوني فهو نافذ لا محالة وهو مرادف للمشيئة الأمر الكوني هو الذي شاءه الله عز وجل شاءه فأنظاه وهذا الأمر الكوني نافذ الله محاله يعني لا يمتنع من الوقوع كذا كذا لم يحصل وإحنا قلنا أو مش عارفة ما قلناش هنا بقى طبعا لسه قددهم لسه أنه هذا الأمر الكوني هو يشمل ما يحب الله وما لا يحب الله وهو الذي أراد هذا أن يكون في بعض أمره الكوني شيئا مما لا يرضى الله جلج تعني هو فيه الإيمان الأمر الكلب وفي الكفر والإيمان يحبه الله والكفر لا يحبه الله زوجل لكن يقع كونا بسبق مراد الله عز وجل له وسبق ارادته له سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين كفروا ها وفروا بقدر الله جل، ومن ثم الله زوجل بأمره الكوني وقع هذا فيهم لكن هل هذا من محاب الله جل؟ لا ليس من محاب الله جل. يبقى يكون ان سبحانه وتعالى يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي فاما الامر الكوني فنافذ لا مجال له الأمر الامر الكوني انه ينفذ ولا يتخلف ده ربنا قدر فلان يموت هيوت ولن يتولد هيتولد ولن يحيى هيحيى ولن يمرض هيمرض فلان هيسقط هيسقط فلان مثلا يقع هيقع فلان يوقف هيقع هي كده الامر الكوني هو ما قدره الله سلفا كوناً ويقع وهو من جنسه بمطعة محابه وغير محابه لكنه نافذ قولا واحدا لا يتأخر في المشيئة الكونية أو الأمر الكامل وذلك يقولهم وعادف للمشيئة الكونية أو الأمر الكامل فقال الله تعالى إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن خلص تيكون تقول كن تقول كن تيكون وأما الشرعي لا الأمر الثاني بقى الأمر الشرعي بتيه أمر كوني وامر شرعي وبعض العلم يسمو الإرادة الكونية والإرادة الشرعي الإرادة الكونية والإرادة الشرعي وأما الأمر الشرعي فهو محل الاختبار ومرادف للمحبة يبقى الأمر الكوني مرادف للمشيئة أما الأمر الشرعي مرادف للمحبة أي أن الأمر الشرعي لا يكون إلا بمحاب الله فقط وهو ليس نافذ إلا بفعل العبد يعني الله عز وجل يختبر العبادة بالأم شري. فإن فعلوه وقع وإن لم يفعلوه لم يقع لأنه ربنا اخترهم به ولو أراد أن يقعه قهرا بمشيئته لا قع لكنه أراده أن يقع به يعني ربنا يؤمر الناس بالصر هي فصلت لهم يحققون مراد الله الشرعي، في ناس مش هتصالي. لا يحققون مراد الله الشرعي. لو اراد الله زوجي أن يخلق كلهم بيصلوا أتوماتيك، هيتطلع كلهم بيصلوا أتوماتيك. زي ما كلهم بتنفسوا أتوماتيك، ك... ما بتنفس. هذا مراد كوني كل البشر بتنفس، فلازم يتنفسوا، ما تنفسوا لا هم لازم يصلوا بس اختيارا فهو محاب الله ومرضي يبقى امر شرعي سارعه الله عز وجل ويشمل محابه ومرضي نافذ ناسب نافذ إذا أوقعوا العباد لسبب اختيارهم وعندما يقعوه لا يخرجوا من مشيئه الله برضه طول ما يقعوه برضو لا يخرجون من مشيئه العزيز الجليل لانه سبقت مشيئته في عباده سبحانه وتعالى يعلم من يصيب ويعلم من لا يصيب يقع لكنهم يوقعونه باختيارهم انما الكون لا مش باختيارهم لا عنه كره قهرا سماوات الأرض أوجدت ده كوني ما على خبيث عندما احنا نصوم ما نصومش ده اختياري ده على قد يبقى وأما الأمر الشرعي فهو محل الاختبار وهو مواجه للمحبة فقد يقع قد لا يقع وكل ذلك داخل في عموم مشيئاته سبحانه وتعالى قال الله تعالى لما منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني الإنسان ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قد قدر كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء سبحانه وتعالى لكنه امتحنه هو على سبيل الإذعان والسمع والطعم فإن نزلت, نزلت على أمر الله الشرعي بالسمع والطاع استفدت وحصلت الاجر والمثورة ولم يكن فيك إلا ما سبق في علم الله فيك وإن نزلت على أمر الله بالعصيان والإذاع كان لك العقوبة والمؤاخذه ولم يكن منك إلا ما سبق في علم الله فيك فكرة أنت كنت بقول في الدرس هتعمل ربنا يعني لا تبق علمه فيك قبل إيجادك بل كتبه عنده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني انشغل بطاعة ربك واختنم عمرك في طاعة الله عز وجل فإن هذا ما في حولك وفي قوتك نرجع للموضوع إذا يقول أن الأمر الشرعي هو محل الاختيار وهو موادف للمحبة وقد يقع وقد لا يقع وكل ذلك داخل في عموم مشيئتي فإذا وقع بساق مشيئتي وإذا لم يقع كذلك بساق مشيئتي سبحانه وتعالى وباقي الصصات صفات ربوبيتي سبحانه وتعالى ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة الخلق. والملك والأمر هو تقريبا أي حاجة تانية هتقدر تحطها في أي حاجة من الحاجة دي لأن هذه أعمدة ربوبي أنها خلق وملك وأمر فمثلا الرزق والإحياء والإناتة وإنزال الغيث وإنبات الأرض وتسريف الرياح وتسريف الرياح وإجراء الفلك وتعاقل الليل والنهار والحمل والوضع والصحه والمرض والعز والذل وغير ذلك كلها كلها من أفعال ربوبيتي اللي تدخل في اي حاجه من دول يا الا يخلق يا الا يملك يا الا يامر سبحانه وتعالى يخلقه بما يشاء كيفما شاء يبقى على انا خلاص زي ما بقولها ده لانه كل ما يفعله الله عز وجل عبادي هذا مقتضى ربوبيتي خلقهم فوجدهم وطعامهم فرزقهم سقاهم ساق سقا لهم الأعضاء اللي بتشتغل الجوارح اللي بتعمل ساق لهم الرزق الطعام والشراب فوجد لهم الشمس والهواء والأرض والأمطار والسحب والأشجار والأنهار الأزواج والأبناء والبني فوجد لهم كل هذه العطايا الإلهية إنما هي مقتضى ربوبية من الذي يفعل هذا؟ الله وحده وحده لا شركة ليس لو شريك في هذه الربوبية فهو مفيد بالربوبية الله ربنا ورب العالمين وحده سبحانه وتعالى. يقول هذا الإيمان بربوبيته سبحانه مركز في السطر مدرك لبداية العقول محسوس في الكون موفور في النصوص. ومن دلائ ذلك في كتاب الله جل الآيات الكثيرة. يقول الإيمان بربوبية الله جل هو الخالق واحد سبحانه وتعالى وإنه هو المالك واحد سبحانه وتعالى وأن هو الآن وحدة هذا مرتكز في الفطر ومفهوم ومدرك، والذوق إحنا لما كنا بن لما كنا بنعرض على لما كنا بنعرض على ال... أنا سيدا، فلي. ليه أبلغيني؟ لا لا. خير. أو من الشيطان من اش... الحمد لله لما كنا بنعرض ما اوقف الكفار في كوايش. كنا بقولون الكفار كوايش لا ينكرون الربوبيه ولا حتى توحيد الربوبيه و... وفي أكثر من وطن من القرآن وهي بين الآيات ولا إيسا عدتهم من خلق السنواتي قبل يقول لنا الله إيه خلق صد الله والذات هي كانت إشكالية وإحنا قلناها في المقدمة على ما أذكر أنها كانت إشكالية كفار قريش مش في توحيد الأوروبي لا في توحيد الأوروبي ولذلك بعض الهيئات وال... وال... وال... وال... وال... وال... والمعاهد لما تيجي تدرس العقيدة تدرس لك إيه؟ تتوضيح لك ودو الله عز وجل وربوبية الله عز وجل وإلهيته يقول لك لا الإلهية دي تعمل مشاكل إلهية تعمل مشاكل ده هي الإلهية دي هي اللي النبي جاء لأجدها أصل يعني هم كفار كريش أصلاً ما كانواش بيجحدوا وجود الله ولا كانوا بيجحدوا وحدانية ربوبياته حتى يعني كانت إشاكليتهم في عدم تحرير وحدانية إلهيته يعني مشكلة دي خطيرة شوية هتيجي معانا إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن توحيد الربوبية توحيد الألوهية عفوا بالتصي الشيخ يقول الأدلة من هذا الصنف في كتاب الله جل كثيرا كثيرة التي تثبت كل النماذج والصور من خلق الله جل الجميل الذي أوجدهم ويعني أبدعه ويعني أوجد الإنسان إن الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أولي خمس نتكلم ينقل نقول من القرآن لا يمكن يساعدنا نمر عليها مثلا ونقرأ بعضها وندعو بعضها عشان الوقت يقول الله زوجل في سورة البقرة مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعني على سبيل المثال مش على سبيل الخص تشوي كثير من أفعال الربوية الموجودة في الآية خلق السماوات من الذي أوجد الله الرب سبحانه وتعالى خلق الأرض اختلاف الليل والنهار وكيف أن النهار مختلف عن الليل وكيف أن النهار فيما بينه يختلف في الصفاء عن الشتاء وفي الربيع عن الخريف هذا الاختلاف المغيرة بين الليل والنهار آية من آية الأخيرة أو كانت الدنيا كلها نهار ننام أنت، نرتاح أنت، ويعني ونستعيد قوتنا وطاقتنا انت لو حياتنا كلها. نهار. الحمد لله نحنا عندنا لي ننام فيه. والفولك التي تجري في البحر، السفن اللي تمشي في البحر، ربنا يعني يسر بها سبيلا لنقل الناس ونقل الوظائف ونقل الحياة في البحر. وييسر لنا استغلال سنن الله الكونية والقوانين الإلهية التي أوجدها في طبيعة الأشياء فاستطعنا أن احنا نصلر من الخشب ما يقف على الله تصريف الرياح الرياح تكون هنا كثيرة وهنا قليلة وهنا منطرة وهنا جافة وهنا شديدة وهنا مقلعة تهلك الكرة والأمم والدول يعني أنت سبحان الله تبعد تفرج عن الأخبار تجدي رياح مثلا منطرة نزلت منها أنطار ما شاء الله الأراضي نبتت وزرعت ونسقت وشربت في البلد الفلاني بنفس في, في قراي يقولك ونزلت سيول شديدة قلعت الأشجار وأغرقت المدن وقلعت البيوت وسبحان الله ما هي ذريعة وذريعة رياح اثنين من تصريف العذارى بس كيف أراد هنا أن يجعلها عذابا طيف أراد هنا أن يجعلها رحمة سبحان الله مدبر الأم سبحانه وتعالى وما أنزل الله من السماء من ما إنزال الماء من السماء وتصريفه في الأرض وإخراجه الحياة في الأرض المنظر ده أنا شفته مرة في السعودية إمكن إحنا في مصر ما بنشوفهش قوي بس عشان مش عندنا صحراء كده أو إحنا بعيدين عن الصحرق. اللي كان حصل زي مطر شديد كنا في منطقة في الرياض وحصل زي مطر شديد حقيقة والله مش هزار تاني يوم حصل كأنه غطاء خفيف أخبر يغطي غطي الحي الصحراوي اللي حواليك أما خفيف بس طبعا كعادة نبات الصحراء لا يبقى يعني يومين ثلاثة وصفر تاني وتحول إلى هشيم وحطام مرة أخرى يعني الماء ينزل يشرب الناس ويأكلون ويزرعون وتشرب الدواب وتسمن ويأخذ منها اللبن وسلسلة دورة الحياة زي ما كل هذا من خيرات العز وجل اللي هي مقتضى ربوبيات الانجل كل حالات هو الذي فعلها ابتداء سبحانه وتعالى من السحاب المسخر بين السماء والأرض الآية بعدها إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي فكل دي من آيات الله عز وجل ورثت الله عز وجل في سورة الأنعام مثلا يعني أنا مش تحاول كل الآيات بس تحاول قراءة بعضها إن كانت الله الآيات كلها جميلة وأنا أتمنى إن الآيات اللي أنا أقرأهاش الأخوات لازم تقرأها يعني الآيات ديت يعني حتى أنا لو لذي تيسر لي إن أقرأها كلها يعني أنا خايف لو قرأت عبائة يعني ادخل في التفسير وهطول وكلام مين ده فانا مش عايزه عايز ابقى مستغنى بيه يعني بال بالكتاب عشان نُنجب بس هي آيات جميلة كلها من الآيات التي ترفع معاني تحرير الإيمان بالله جل في القلب، ثم مع تحرير الإيمان العالي وتحرير الإيمان بربوبيته العالي حتى العبد بقى استشعر التعلق بالله ورغبة إيمان د الله عزوجل واللوجي الله جل ونخلع الأشكال اللي حاوليني من قلبه ونطهر قلوبنا والمسلمين أجمعين ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع do me لآياتي قوم يؤمنون اسمعي كده الآيات وهي يصف هنا الآيات بتدور في فلك قضية الحب والنوى وسلقه وإخراج الميت من الحي النبات الحي يخرج من البذرة الميتة يموت بعد ذلك قضية الخلق هنا فالق الإصباح فالق الحب والنوى وهي يتكلم باستصاد عن قضية الماء الالات المنتجة الذي استخدم الله جلاله لإنتاج النبات وبعدين يفصل في قضية النبات الحب انواع الطلع النخل الزيتون والرمان يسقى بالماء واحد ومع ذلك تجد هذا مر وهذا حامض وهذا حلو وهذا لاذع وسبحان ربي العظيم مع ان كله طالع من نفس التربة ومسئد نفس الميت لا تشوف سبحان الله العظيم شجرة المنجل لها طعم شجرة الجواهر لها طعم شجرة الطفوان لها طعم كل الـ الـ كل نبات من النباتات لها طعم من الذي أوجد هذا من الذي هذا على هذا المقصود الحكيم وعلى هذا التدبر الحكيم وعلى هذا الأمر الحكيم إن الله جل يعني القرآن يلفتنا إلى هذه القضية في أكثر من موضع انظر إلى السماوات انظر إلى الاراضين انظر إلى عطاء الله لك خلق السماوات خلق الأرض خلق الشمس خلق الكواكب خلق المجوم خلق الزروع خلق الأشجار خلق الأزهار خلق النخيل خلق الرمان خلق الفواقس خلق خلق خلق يعني في حتة تانية برضو يعني أنا الآية اللي بعدها يمكن برضو تتدور في خلق الأشجار والأنهار فأنا هتكهل كنت وتقرؤها لكن هقرأ اللي بعدها لأين فيها أحمستف ل لعطاء مختلف برضه. تقول الله زوجل. المقطع ذا الشيخ جاي من سورة النحل والعلماء يسمون سورة النحل سورة النعم. من كفرة واللي عايز يتعرف على الله زوجل دق صورة النحل لأن صورة النحل مليانة من ذكر ماذا فعل الله للعباد ماذا أوجد الله زوجل العباد ماذا أعطى الله زوجل العباد يعني ماذا يعين الإنسان على حب الله زوجل إنه بالحب تستطيع أن أن أن تطيع الله زوجل وأن تكون اللي هي كما يحب خلقوا زوجين في الآيات خلق السماوات والأرض بالحق تعال عن ما يشكون خلق الإنسان من طفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ونافع ومنها تأكلون فيها جوال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا لم تكونوا بارغيه الا بشق الانفس ان ربكم ميراؤ رحيم والخيل للبحر الحمير لتركبوا أناش عندي دير، شوفي إيه إيه. وسائل المواصلات وأجمل شكل الخيال، الخيال من الكائنات اللي شكلها جد جدا جدا، وباقي وسائل المواصلات البغال والحمير يركبوها تحمل وأسقلكم تنقلكم تواعنكم ويخلق ما لا تعلمون لأن من أكثر حدة الإنسان بيتأثر فيها، وكم من وسائل النقل خلقها الله زوجل ما كانت معوفة قبل ذلك، أرنبية وطير والسرخ كل صنم كباسل من باسل. كل له من خلق الله زوجه خلقه لنا للأغراضي برضو شبيهة بالأغراضي تنقل أغراضنا تبلغنا بلاد ما كنا نبلغها إلا بشق الأنفس يشوف الإنسان سبحانه ربي العظيم يفت في الطيارة ساعة ونصف أسمك سبحان الله في سبحان الله. يعني تيسير وتوفيق ويخلق ما لا تعلم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لله وشكرا بن سلطان الايتين والخيل والمظاله والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون والله الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين शरीर لكن جواها ملايين النعم يعني احنا اساسا على سبيل المثال لو قلنا العافيه العافيه دي نعمه بس تحت منها ملايين النعم العافيه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه كل اللي احنا كنا بنتعلمه في الطب واللي الناس في الطب ان هو نقطه لنعمه واحده اسمها نعمه العافيه وكل كل الصحه الموجوده مع هذه النعمه واحدة تساوي تساوي نعمه العافيه أي ما أخدمش لكن عزيت العين ولا السم ولا القلب ولا الاعضاء ولا الجوارح ولا الكلى ولا الكولا شريطة الكولا ولا الكبد ولا المرارة ولا الطحال ولا انت ولا انها وديولي أنت بتعالك نهائس نهامة واحدة كيف الحقيقة مليئة بالنعم ان ودوليها ما الله بعدين يناسب جدا أن كنت تزهاج إن الله الغفور الرحيم لولا سرق مغفرته ورحمته فهلكنا بسبب جفوتنا لنعم الله عليه فهلكنا بسبب عدم رؤيتنا لنعم الله جل عليه لكن غفور رحيم بسبقة مغفرته ورحمته لعباده ولذلك لا يؤخرنا سبحانه وتعالى ونتجاوز عنا بمجرد أن نرجع ونقوم ونعود ينبغي للعبد أن يرى هذه النعم الشديد شديد الناس لا ترى إلا نقص مع أن النقص بناء على تصورنا الحكمة لله أن النقص في عطاء الله جل لك إنه هو الحكمة ولو نظرت بعين المتأمل هي لعلمت أنك الذي تشكو على النقص كما لازم تشكو على العطاء لأنك إلى هنا عين الحكمة واحدين سنوات بس سبحان الله يعني إنسان جهول وظلم فإن تعد ونهمت الله إلا تحصوها إن الله العفو الرحيم الآيات بعد كده بتاع سورة المؤمنون برضو جميلة جدا تتكلم عن نعمة من النعم اللي نحن يعني ممكن نكون ذكرنا شيء منها اللي هي وسألت تتك تتونك أظامك لحمك أعضاءك لورحك في لنفسك أفعل تنظر في نفسك تتقول سبحان الله يا أخي آخر قضي يبر لي أمي وراشنا كان عندنا بالطب علم اسمه اللي هو علم رأس الأعضاء. أنا سألت الشابي العلوم التي تدرس في في جماعاتنا ما حدش يقولك وش سبحان الله خالص the النظريات ولا نحصل الطبيعة والنظريات فمش عارف إيه وما حد يشيلك شوف سبحان الله بس سبحان الله الإنسان إذا تفاعل معه بقلبه لو سمع أحدا لترجمها طبعا أسف بتأخده بالإنجليزي برضه وتخرجك عن التدبر شوي لو سمعت هذا تسلط حالة من التأمل عشان تدري إن الله يعني كل فسفة من جزأينا أنا أقول كل صغيرة وكبيرة مما أوجدها الله عزوجل الذي حكمه يعني الدرجة أنا كنت قرأت بحث قريب يعني يعني أول كان زمان إحنا عندنا صوبين كانوا يقولوا حاجة اسمها الزئيد الدودي، لابيندكس الزئيد الدودي، وسموها الزئيد لأنهم كانوا ما تعتقدين ما زيادة ملش لازمة، يعني إذا ما تقولي كده حتى طلع كده في الأخير في, في نهاية ال الامعاء والكلام منده، فا حاجة زيده كده، ودودي عشان شكل الدودة كده صايله، تكلم فكرنج، ذا مال مات. التكنولوجيا والتقدم الحديث كشف ان لها مثلا اي خطط ثانيه ولا طلعت زائدة ولا حاجة إحنا اللي كان مخنا ناقص بس اللي كان مخنا ناقص كنا لكن سبحان الله ما لا ترى في شيء غيره لا مش يمكن شيء الا يعني كله... قدروا لاحق، للأسف الأبد إنسان ظالم جهود كفور لا يجيله الله, إن الله, الله عز وجل بقدرهم أيضاً أخرى الله الله هذا هو لهذه الهزل من الأشياء برضو اللي هو اللي هو ذكره هنا مش أدرى أقرأ كلها بس عشان الوقت لكن أتمنى أتمنى أتمنى فعلا والله ان تقرأ كل الآيات اللي في اللي في الجزئية دي كلها آيات والله مش تقرأها بس ياريت تقرأها بتأمل بتدعو بالتامل وبتدعو حتى يعني يتكلم قلبها الاستشن الاب خاطب قلبه لا تنتفق بها على النحو المر. يعني مثلا الله عز وجل يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل لو شاء ولو شاء ثم جعل سعيه دليلا ثم قضبناه إلينا قضي سيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلناها ونشورا كيف يجب أن تخيلي لو لم تكن هناك في الدنيا الظل، احنا قلنا شحنه لكن هو الذي أوجد ملكة الظل وإيه عجيب إنه هو ما قالش الظل إلى الشمس لا قال وهو الذي كيف ما الظل؟ ولو شال جعله سكين يعني ركبه في الأجسام خفية الظل يعني تبقى وبيك ثم تكون لها عتامة أو مش مش مش ترانزپير مش مش شفافة يعني احنا في في في مش أعرف يسموه يبقى يعني عتامة فيبقى بقى الأشياء وهذا الظل من خفاياه هو يمتد يكثر ويطول يعني انتفوا باله العباد في في في المواقف وغيرها من ال موجودين وبعدين جعل الشمس عليه تدري الشمس الشمس هي اللي بترى لا بتدل في الأجسام ثم خفضناه ولونه قبضه يسيره تجد الظل اللي اللي اللي عليه الظل ده نعمة ما تحسهاش إلا لما توفع المحطة في المصف عايز توقفي والله كان يحصل كده أنا في الجبعة كنت أحيانا مثلا يوم كروسات او تكسات او حاجة وقفل قدام الكلية ألاقي مثلا لوحة إعلام معلقين ايه مؤتمر مش عارفه ايه وندوط. لوحة كده هي بتبقى أمر أدور على ظلها في الوقت ظلها باعبارة عن شيء او اي حاجة انت هتموتى هتموتى مرة هل تحت اي حاجة من خطة الحر الشديد في ايام الحر الشديد يعني أنا دي لما في الحرم مثلا نحن كده في, في ايام الحر الشديدة ليك مش عارف تخش في اي حت انما مجرد ما تخش تحت اللي هي الابوار بقى البنايات تقولي يا الله يا سبحان الله لا تركيز لما يمشي شويه في الصحن ومثلا مثلا اتحمس و... انا تحمست وطفت في الضوء فضلت عندي صداع وين؟ الصحه مره فبحر بقى نشيط في الحر واول ما تحت الحته اللي هي فيها وريتور يا يا تجنن يا اللهم ظلنا من ملك يوم وليله تحس تحسين ظله سبحان الله يرضي الذي ركب هذه الملكة وخلق هذه الملكة هذه الصفة في في المخلوقات هنا بها ونشفيه لا اللي بعدها كمان قائد بعدها كمل مؤثرة جدا وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنوما سباتا وجعل النهار نشوة ترمنا بأن نجعلنا إنه نهار ننتشر فيه ونأكل ونشرب ونشرب ونخرج ونقضي حوائجنا ونشتري ونبيع ونطبخ ونا ونا لكن من أهم النعم أسأل الله عز وجل أن يرضى جميع خواتي هذه النعم أنا كنت بقول مهتم من حلباتي كلها مرضى في المزج أيش أنا بنام يا دكتورة إذا إيري الله مش فيها وأنا تمنى أن تجدوله أبصار غيب لأني والله بحبها في الله إذا إيري نعم يا مريضة حبيتي مش بتنملة بالمواد لقد خالص من شدة الفئة فور وهي بكاللين يقول فيها لأنه كان النوم على يعني لا لا مش بلاء لأنه والله عز على صحابه وقال كده يبي يغشيكم وأنه عسى أمناتا منه انتنى عليهم يا تخيليني شوف وسط المعركه هناك درجه ان صالح يكون حتى فاقط السيره من يد مش شايف ازاي وانا قاعد وسط المعركه في قوت الشده واحناين حاجه غريبه ف حصل نوع من انواع الغثي وبرقه ونوع من انواع الامان والهدوء لاحظوا النوم دي بيفرق معاك جدا شوفي الواحد منين والله احيانا نفسي لما بيكون في ايام فيها مجهود شديد وتعب شديد وقضيت نوم بس بس ازاي تحس انه فرق معاك خمسه بس كل ليله بس تنفد وما يعني النوم نعمه زي الله عز وجل يقول الله الذي جعل لكم الليل لباسا فسكُنوا فيه اهدؤوا فيه ترتاحوا فيه تقووا فيه والنوم سبات راحة سكينه ودوام نعمه النوم نعمه الله ونعمه الحياه ونعمه الحركه ونعمة الأغضاء ونعمة الجوارح، ونعمة الشمس ونعمة الهفية ونعمة الصحة ونعمة البدن ونعمة الزرية ونعد نعد وإن تعدوا نعمة الله لا ترسوها إن الله لغفور ورحيم للسقر إليه كل أفعال الذي لنا إنما هي من دلائل ربويته سبحانه وتعالى نقرأ بها أيتين بس من اللي, من اللي في الآخر دول يقول مثلا برضو على سبيل المثال في سورة النبأ يقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا, لنخرج به حبا جنات الفافا هي الشمس السماء التي تظنونها الأرض الحب النبات الشجر السحاب المطر جبال ازواج هذا من من نعم الله عز التي أعطاها الله عز وجل على العباد أن يتفكروا في هذا لأنه الناس من كتر سياسة من الـ الـ الـ الأعتراض والاستقار والتنقيص والتنغيص نسمع ما شيء الله عز وجل لا والله نحن يقوم في نعم الله عز وجل ويندق علينا أن مقابل النعمة الشكر نشكر الله عز وجل نقابل الله عز علينا بالشكر هذه الآيات كثيرة و... والحقيقه يعني أنا علشان بس الوقت يعني ما قرأتها كلها زي قلت الحضرة بس أنا أهيد بالأخوات وإحنا متفقين على الكتاب وماشاء الله عدد منكم ممكن ينزلوا من على الجوجل بالحاجات مندي يعني انتوا أعلم مني انتوا للتخصص أنا محددة في الموضوع فتنزلي أو حتى تشتري لوالقِدَل من السرا من الكتاب العزيز والصفحة المطهرة للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي اللي احنا بنشرح منه بفضل الله جل وعلا وكان الأخوات أحيانا ينزلون لنا على الشاشة فأنا أرجو إنك تقرأي الآية يعني أنا أرجو من كل وقت رجاءا قراءة هذه الآية اعتبري هذا الكتاب كمان هم أصلا ثلاث صفح قريهم وتعايشي معهم عشان تاري عطاء الله عز وجل لك يشوف عطائي الله لنا وكيف أنه سبحانه وتعالى وأحسن الغل وأوجده وأحسن الإيجاب ودبر وأحسن التدير وكل شيء ملكه سبحانه وتعالى كل شيء هو اوجد سبحانه وتعالى وكل نعمة نحن فيها إنما هي من عطائه سبحانه وتعالى فنرى هذا الشيخ يقول بعد هذا وهم ثوبني ادم وقرون من حيث الجمله برببيه لله تعالى لانه الخالق والمالك والمدبر يعني كثير من البشر العامم منهم يعني النصارى مؤمنون بالربوبيه يهود مؤمنون بربوبيه الله سبحانه المشرك العرب مؤمنين بربوبيه الله عز وجل لانه الرب سبحانه تعالى وحتى المشرك العرب حتى حتى الله عنهم هذا الاقرار في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى فقولي تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يكون اتفقت عليه عامة الخلائق لان الامر اصعب واعقد من انه حد يدعي اصعب واعقد من انه حد يدعي يعني لو حد ادعى اوجد مش عارف النعجة دولي ولا استنسخوا مش عارف الجنين اي وراء طب والبائي كل الخلائق دي تتكلم فيها الشمس والارض والسماء الحاب والماء والنبات والزرع والشجرة كل في زائل ما القلب زي أو عامة مسلمون بربوبية الله بنقول يعني حتى كثير منهم أيضا يسلمون مسلمون بقبضة توحيد الرومي أن الخالق المدبر المالك والله لكن يظهر يظهر الزلل وخلص في تحرير تأمل لكن هذا يعني انه لو جت فرق ضلت في هذا المجال وهو هو قضيه تحرير توحيد الهويه المجال هناك فرق حصل فيها نوع من الضلال في هذا المجال وده اللي ان شاء الله نتكلم عنه في المره الجايه يعني انا عارفه ان احنا يعني يعني قطع مش خطير قوي لكنه اقتربنا شوية وأشهد الله جل أن يرجع من أمور وأنا مرة أخرى عن المرات الكثيرة اللي أنا أنا حقيقة أنا والله ما فيش مرة كنت منقطع عن قطاع كل مرة بقدر الله جل لإن النت مش شغال الجهاز مش بيستقبل لإن البراوزر مش بفتح مش ما فيها الحمد لله علمنتي وفضلك إنه رضا يفتح الحمد لله حصلنا شيء خير من لا شيء ولعل الله عز وجل يعني يديم علينا ويستعملنا في محبه إن شاء الله من المرة القديمة إن شاء الله نتكلم عن بعض الصرق التي ضلت في قضية غضية الله عز وجل وبعد كده مال يجعل أطول في الإيحية الله يسلح لكم رشينا وإياكنا جميع المسلمين اللهم اشكوا كل مرض المسلم وعافوا كل مستلم مسلم اللهم نسألك العفو والعفية والمعفاة في الدين والدين لو هناك أسئلة ممكن تخلال 200 أو 300 لو حد عنده أسئلة لا يوجد أسئلة الله يكرمكم جزاكم الله خيرا جميعا ويعني أشكر لكم دعاكم وربنا ربني ويتقبل منكم يا رب يعطيكم الأجر أنا و أنتم كنت بحفظ قرآن و توقفت فترة دلاتي شارفة فضول رجال شارفة أركز أعمل إياه والله احنا طول عمرنا يعني طول عمرنا بنتعلم انه لازم نقسم المراجعه وقسم الحصه لانه القرآن بيتفلسخ خدي بالك هتخلصيها ايه بسبر فانت ابتدي بس يعني يعني ممكن تبتدي في اللي انت حافظاه مراجعه عشان تتشجعي خدوني تقطعي بس المهم من يجي ما تعيش نفسك في القرآن يعني بحيث إن ربنا عيني كل ييسر لنا ورا الكتاب ولو لا قدر الله حصل يعني أظهر قطعات كأن الحلو لا تنقطع على التلا يعني على أعين بعد بس الإنسان يعني ما يتوش القرآن ويكون هاجر للقرآن ممكن تعطينا فرصة لسماع الدروس اللي فاتت مو درس الدرس يعني ممكن تبقى في وقت الاعادة تقول لهم مثلاً عايزين درس من اللي قبل كده يقعدوا واحد والتاني وقص ماشين لسه ما يعني هنا لسه ما تعلم أي دروس يعني والله فأنا مش عارفة الصارحية تبعهم هم بقى في الغرفة معهم الاختيار ده موجود ولا لا. مش يا رب يكون موجود ولو عندهم وقت يم مثلا ييجي واحد زي ما هو اسم الحواجب ايه الحواجب بالالم يعني يعني الواحد بتحط على حاجبه كده الالم وترسمه هو عموما الزينه اللي في الوجه كلها يجوز للمراه تزين... ان تتزين ايوه اه يجوز للمراه ان تتزين مشاه بس لابد أن تستور زين يعني أنا لو حطيت ماسكارا حطيت ايلاينر حطيتروججو حطيت مثلا كريم أساس ولا فوندوتين والحاجات دي كل ده لازم يتشكى فمجرد ان انا هتزين بالحاجات دي يبقى مفيش حاجه اسمها بقى الوجه والكفين لازم هغطي وشي ولو أنا مزينه عيني وحاطه فيها عدسه لاصقه ملونه لازم برضو هغطي عيني طمانان اني مد اسمها باب الايلاينر والاشد كلمه طيب حررنا ستر الزينه وحررنا في الشدليس يعني انه مش بعمل كده الا ولا حاجة ثم ان لسه علينا اني لزوج تصل وصف اللي ساوى شبه انا قناعتي والله ان هذا يجوز لانه رسم الحواجب بالكح ليس الا من جنس الصبغه التي تزاح يعني مجرد تحديد يعني مجرد تحديد فليس فيه لا ازاله للحاجب ولا تدقيق للحاجب ولا جمع انما هو مجرد رسم يعني حجزي بالألم كده، هو تبقى إشكاليته لو قسناه على الواش هو ليس بالواش ولا في معناه لأنه لا يبقى في الجلد وتصل بيروح. فذا إياك، إجوز والله ألم. بس طبعا الإنسان محبط من كثر إنه بعض الإعلام اللي بترسم بهذيه، وتبقى هو تربطه فهتم على الوضع، فلازم يتتأكد من إزالته تماماً الموجود. لأنه على الوش والوش من المناطق وصول الماء في الوضو فانت بقى تحرني بقيت الأحكام يا جماعة يعني انا ما بستقل عن حدا بجاوب من جهة طبعا لكن بقيت الأحكام يعني ايه مفروض ان, إن انت بتحرريها يعني انا تشرقتها لان شرحت هنا فكر الزينة في قويته الله ولا, فقه ولا أنا فكر الحج والنفاس والله انا لفكر انا قلت هنا الحج والنفاس ولا زينة ولا ايه قلت طح فكر الزينة قلت طح طب والله كيف لا كنت كما كمان طيب. الحمد لله يا رب العالمين. كنت أسألكوا نبأ. <تصفيق> هتيجي المرة السابقة عن فضيلة حضرتك هتجيب المرة السابقة قلت يعني عن فضيلة على نبأ تقريبا. أنا مش فاكرة السؤال بس يعني لو السؤال عن أخوتك أنا من الأسبوع بنسف فما بلش من الأسبوع الأسبوعين <تصفيق> لأننا الحمد لله بقول بأي... دروس فيها في أسئلة فبخشوا بعضه فالشيء جاي ممكن تتذكره لو سؤال عن سبيل التماثل مو للنساء النساء هي المرأة ليس متوجب عليها صلاة الجمعة لكن إن عرضت أن تحصل الأزور المتركبة على صلاة الجمعة فلاها أن لانه لأن الصلاة قلة النايمة الله مسجد الله ولا زلت فلاها أن تشهد والعليم أهمل الحديث لو تعم غسل واتصله بكرة وبتكره بشر المركب ولا ولا كانت له بكل خطوة أجر سنة، ومنها وقيمة. لعله من اوسع الحديث العس. وانا مع عيزة، وانا رجل عيزة، انا كمان من إن أنا عنفس اللي عمل، آه، ساني من إن أنا عنفس اللي عمل. فا يعني ومرأ عيزة، مثلاً صدقت الجمعة إلى الجمعة مكررتنا وذاهن. الحدث اللي وقع صلاة الخير في رمضان والجمعة ورمضان فأنا ده. ينفع؟ ينفع مش أن الجمعة ورمضان من ذا. ما شيء مشكل. إذا أن في فلها وتحتسب لكن هي لها على سبيل الناد وليس على سبيل الرجل هذا كان السؤال يعني وأنا مش متذكره بها لأسل السؤال لكن يعني أجد من ذاكرة فقط كان في أسئله طيب طيب هل الاستجمار يكون من الغائط فقط أو من البول أيضا الاستجمار من النجاسة سواء من الغائط أو البول بحيث أن أنا أذيل بها أثار النجاسة بأنسح بيها وهو الاستجمار في يعني احنا بيستعمل الجبر انما في زماننا الناس هو الاستجمار عباره عن استعمال اه يعني سطح جاف يمسح به اللي عليه سواء من باينه او بدل المياه لانه فيش ميه عشان اشطف بيها و بيه اجيب حاجه بيه كان زمان بيجيبوا مثلا ثلاث احجار النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه او ميه دي بتبقى وتر بحيث ان اللي احنا ربنا لنا المناديل الورقيه احسن واسلس كمان انعم واكثر امتصاصا ويعني على الروتين ما تعورش بس طبعا هي دون الماء الماء هو أفضل لكن افترضوا ان جماعه بني قين ان الله يحب التهور هذا والطاهر المره اللي انا نزلت في بعض اقوام من الانصار كانوا يتخربون بالاستجمار يساني؟ يساني بالماء اجمال بين الاثنين يعني ساعه صغيره ساعه مشكلة مشكله بنصح بالكريت عايزين نغسل بالماء او العكس اغسل هنا وبعدين ارش الكريت مفيش مشكله مشكلة مشكله ايه هي اصلا ممكن تكون قلقان غير الاسود مع النقاش يعني انا هقول بقى كلام هيزعلكم مني من الاول بس بلاش احسن انا قناتي انه نقاب كل ممكن يبقى الو يعني بس يا جماعة هو انا مقتنع مقتنعه بيه ان الرما ممكن تلبس ملحفه ملحفه خضراء وملحفه زيتي وملحفه محلي وملحفه فاسي بنسسها الرصه كده من واحد بلبه كمان وانا قناه اللي هو المستحيل الابي ان كله كده النقاده بيضه والملحقه بيضه والنقاد كحلي والملحقه كحلي والنقاد بني والملحقه بني ايه المشكلة؟ مفيش فيها اي مشكله الالوان بدل ما فيش فيها لا نقش ولا تطريزات ولا ورود ولا ترتل ولا خلط ولا مقط ولا مشجر ولا مخطط ولا كلام من ده انما ساده ساده مين واحد زي شاي حاجه طيب أنا زي الملحمة هوني شنطة هوني فيش مشكلة الملحمة خذها ولست معها طبعا الملحمة صيوان شنطة فيش وجو معها شنطة ومش اللي هي في في الأورف فيها مخالفة ومغايرة شديدة في سلامة الأثبة بس شورا يعني يعني ما شنطة حتى هي مستغربة فتبقى شنطة شغرة. إنما كل الناس عادي مش بعد هي فيها كل الأحجام اللي لا هي مش من اللباس الشنطة دي حالة خارجية عن على الكلام دهش على دهش مش قال لا تشوف قال لا تشوف مشمع على الشنطه تشوف اللي حرام دي لا مش حرام حرام ليه يا ولا ايه لا ما انا ما هدوم وهي لها حكم آخر هي أقصر ما في الشنطة والجزم الحمد لله الدنيا في بذات الشنطة يمكن الجزم عشان بتغطي الرجلي فممكن نراي فيها مثلاً المرينة تشوفش عن القدم وكلمين بمن الشنطة بره الموضوع خالص إحنا نراي فيها فقط أنها تكون شهرة يعني ما بتبقى أشياء مختلفة قوي بدرجة أن الواحد يقول مش شنطة مش عارفة ثمان ولا مش اللي هي فجة دي لا إنما لكل نجمة نفس خلاص سهلة يسيرها يعني قريبة الأمر فيها يسير وقريب والحمد لله رب العالمين طبعاً مش عارفه دايما, دي مش عارفة يوم دايما الناس انت ليه بتزعلوني مش الناس ان انا حرام وحرام وحرام فلما بقول على حرام سهله بيزعلوا ربنا قناعة الفتوى هي لله وليست لرضا أحد ولا يعني في وفي بالتيسير رب العالمين لا هؤلاء مقلبوا رضاهم ولا هؤلاء رضاهم فرض الله عز وجل الحق الذي اعتقدنا ربنا يشترنا سؤال التاني هل السجمان يقونه ولا للسجمان يكون بالغيبطة؟ أنا <تصفيق> أحد إلا صح؟ خلاص كده ختال كده ما فيش أسئلة خلاص خلاص. هسألك أنا بعد كده. <تصفيق> اسالكم انا لان انا بحب في كل الدروس يبقى فيه واجب عشان الاخوات تاكدت لان بحب الشعور ان احنا نخش نقول كلمتين ونروح عايزين نتواصل مع الكلمتين اللي احنا قلناه فمن اهم التواصل مع الكلمتين اللي احنا قلنا اللي احنا قلنا النهارده ده. ان الواجب انك تقرا بايه الايات وكمان انك تواريشي معانا الربوبيه الله عز وجل إزاي؟ انت بقى حاوليك النعمه يا ربنا انعم يم. عليك بيه النهارده تاكلي برتقانا افتحب برتقانا ونص عليك تقولي سبحان الله كيف رزقنا هذا المسؤاني الجميل الطيب الطاب طيب الرائحة اللهم لك الحمد كده ها خلاص كل مرة ان شاء الله نسألكو عنه بس حبيب السكر يبرو انا بكتب في مذكره بس احيانا بنسى لكن حد يذكرني النهارده قرات الايات الله بس من الله في نفسك انت في من حولي استشعري خلق الله عز وجل استشعري عطاء الله عز وجل استشعري الله عز وجل واحنا قرأناها والله الايات يعني مش إيه يعني تخلى القلب تخلع القلب يعني أنا نزلت يعني الايه اللي, اللي, اللي فيها الله عز وجل انا يخلق أثر يخلق يعني تحس إنه الآية بتوقع علقي يعني توقع علقي كده الله جل... كل هذا السؤال للعباد يعني يعني اللهم هدينا رؤية الله مهدينا صلحا رقنا رؤية نعم لازم جل علينا خلاص نزات الله خير نبغي نتذكره إذا إن شاء الله بإذن الله تعالى عرفنا الواجب إيه شعر شيء من نعم لازم جل علينا كل واحدة تقول أكتر نعمة تأثرت في هذا الأسبوع ونغشيشكم ونسهلكم هذه الآيات عدى فيها الله عز وجل كثير من النعم لديك واحدة منهم المتعيش معه يعني انا قلت لكم نظرة من نعمة المصلة نعمة الغل الكرتون في شمال الكله والله العظيم سبحان. ونعمه النوم الله مرضك اصواتي النوم الطبيعي جميع المسلمات يا رب العالمين يا رب ارزقهم النوم الطبيعي السوي نعمه من يا رب العالمين وغير هذه النعم كثير لا مانع ونوم سلاح نوم الناس الكلافه اللي تما في جنوتني عم بقول انا تعبت كثير لانه بقى الناس بتسمعني سفر السلام عليكم ورحمه الله